ماَا ظَنَنتُم أَ يَخْرجُ وَظَنّ أََّهُم مانِعَتهُم حُصُونهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّ فَأَتَهُم اللَّهُ مِن حَيثُ لَمْ يَحتَسِبوا وَقَدَ فَ فِي قُلُ بِهِ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 ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ